صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما من غائبة في السماء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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الـرُّمِيَ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ قَوْلٌ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً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 جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.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 فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِيَ وَمَأْذِنٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ فَكُبْتُ وَجُهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن إنما أمرت أن أم أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه، وله كل شيء. أمرت أن أكون من المسلمين، وأن أسلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، وما ضل فقل إن ما أنا من المنذرين؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بقافل مما تعملون الله أكبر.